ومن اجل ان يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرا افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الأنفى أسماء الذكر وله تلك إلا قسمة إذا هي إن مبينة ضيزى سميتموها أنتم آ ب ا ؤ ك م م الله أ ن ز ا ل ب ه الرحمن من س ط إ ل ا ا ل ظ ن و م ا تهوى ا ل أ ن ه م من ربهم الهدى ل ل أم إ س ا ن م ا ت م ن ى ف ل ل ه ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى و ك م ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في ل س م ا و ا ت ل ا تغني ش ف ا ع ت ه م شيئا إ ل ا م ن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 الحق شيئا فأعرض عمن ت ولله عن ذكرنا و م م يرد إلا الحياة الدنيا إلا ذلك ل ب غ ما من ل ل أعلم ضل سبيله أعلم ولله ع عن م بمن بمن ما إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو اهتدا في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر ا ل يجتنبون إ ث م و ا ل ف و ا ح ش إ ل ا ا ل ل م م إ ن ر ب ك و ا س ع ا ل م غ ف ر هو أ ع ل م بكم إذ أنشأكم من إذ الأرض و إ ذ أ ن ت م أجنة أ بطون في م ا ت ك م ف ل ا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن ا ت ق أ ف ر أ ي ت تولى الذي قليلا وأعطى وأكدا ع ه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 وأبكى وأنه هو أ م ا ت و ح ي س و أ ن ه خلق ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ ن من نطفة إذا تمنا ث ى إذا وأن ع ل ي ه ا ل ن ش أ ا ل أ خ س ل ا أ ن ه هو رب اسماء ل ش ا ل أ و ل ى وثمود ف م ا أبقى وقوم ن و ح م ن قبل إ ى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 ف ض ي ل ه الدكتور م ل م د راتب النابلسي